تن على الرسل بأن من الطيبات وقد قال تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا وقلنا أن العمل الصالح مرهون أيضا بالأكل الطيب الحلال ولا يكون المرء مستجاب الدعوة إلا أن يأكل, أن يأكل من الحلال يا أيها الرسل كله من الطيبات وأعمله صالحا إني بما تعملون عليم وقلنا هذه فيها بشارة ونذارة لما كان النداء للمؤمنين وللرسل فكانت البشارة بها وأن الله يعلم ما أنتم عليه ويعلم ما تفعلون وما تقدمون وما تؤخرون ويثيبكم على ذلك فصنا الإثابة إن وإن هذه أمتكم أمة واحدة قرأ ابن كثير ونافع أبو عمر وأبو عمر وأن بالفتح وتجديد النون قال وأن هذه أمتكم أمة واحدة وقرأ عاصم وحمزة والكتائي وإن وإذ قال مشهورة وإن هذه أمتكم أمة أمة واحدة أمة وحدة قال وإن هذه أمتكم أمة وحدة وأنا ربكم فاتقول وإن هذه أمتكم أمة أمة وحدة أمة الدعوة أمة وحدة كلهم لآدم الله للتوحيد إذا قلنا هذا. ولكن السياق مفسر المقصود أمة الرسل واحدة ودينهم واحد يعني قد يقال إمامهم واحد وهو التوحيد وجهاتهم واحدة يتوحيد وضيفاتهم واحدة تعبيد الناس لرب الناس توحيدا وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وقد يحمل الأمر تهديدا للم تتقوا فعقابكم وخيم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون شوفوا الظور هنا عجلة للفلزام قال وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُواْ يَلْزَمُكُمْ التَّقْوَى لأن الربوبية تستلزم الإلهية الربوبية تستلزم الإلهية وجميعهم أمة واحدة يدعون إلى أمر واحد وتحيد الله جلسه علاه فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حج بما لديهم فرحون تشتتوا أوزاعا تشرزموا وهنا فيها دلالات سنأتي إليها من الأهمية بمكان فإن سألت لما لما, لما, لما تنازعوا لما, لما فشلوا لما تشرزموا لما تبعثروا الإجابة لأن كل, كل طائفة منهم تتبع هواها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم راية شحم مطاعا وهوان مستبعا واجابك الليبران برائ فانتظر الساعه ذلك قال الله فتتقطع امرهم تفرقوا او زاع متفرقين كل حزب من لديهم فرحون يا جعلوا, جعلوا دينهم كتبا صرعوها وابتدعوها في دين الله جل وعلا لذلك أضلوا وأضلوا والله قد أرسل لهم الرسل وأنز علي عليهم الكتب هداية لكنهم لم يتمسكوا بها وتقصى عمرهم بينهم ذبرا كل حزب بما لديهم فرحون كل حزب بما لديهم فرحون وهذه فيها اعجاب كل ذرائهم برأيه استقلص من هذه الآلة العظيمة بأن الاختلاف لا يكون الا مع بعض الكتب والاستلاف لا يكون الا عن هوا وراء بالصدع والتمام الشمل لا يكون الا بالتمسك بكتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك نعمه ما قال حذيفه قال السنة تجمع والبدعه تفرق السنة تتجمع والبدعة تتفرج فمن تمسك بالكتاب والسنة حاز وفاز ونجا ومن رام دون افتراق فعليه أن يرجع إلى الكتاب والسنة فبها الاجتماع وفيها النجات قال فتقطوا عمرهم بينهم زبرا متفرقين كل يخترع كتابا يتعبد به لله جل فعلا ينزلون تحت قول الله جل فعلا ورهبانية اتدعوها ما كتبنا عليهم إلا بتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فتقطع عمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمراتهم حتى حين فذرهم وقرأها ابن أسود في غمراتهم حتى حين فذرهم في غمراتهم في حيراتهم حتى حين وفي الجمع في غمراتهم في حيراتهم قام في كل واد يتيهون قال فضربهم في غمرتهم حتتاحين وهذا تحذير وعيد شديد وتحذير تحذير أكيد على نوم بعد الحين بين يد الله يوقفون وعلى عملهم الجزيون وسأعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون فضرهم حتى في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون هؤلاء الأغرار الأغمار الذين كفروا بالله جل فعلا الذين يتبعون أهوأهم الذين يملون مع كل ريح وكل ناعق الذين يقلدون آباءهم أحسبون أننا نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات ليست لهم الحظوة ولذلك قلنا إعطاء الدنيا ليست علامة على محبة اللاجة لفعلها ونزع الدنيا ليست, ليست علامة على بغض اللاجة لفعلها فهنا يبين الله لهم أيحسبون أن ما نمدهم به من ماله وبنين هو أعطاهم الدنيا أعطاهم شيئا من الدنيا أيحسبون بأعطائهم شيئا من الدنيا أن لهم الحظ عند ربهم جل فعلاء وأن الله يسارع لهم في الخيرات أن لهم ذلك ولسان حالهم الكفر والتغيان والبغي والتكبر والتجبر أن يكون لها أولا الحظ عند ربهم أنه يسارع لهم الله في الخيرات وهم يسارعون في السيئات والخطيات هذا غباء وجهل نحن يمين حبيبي أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وابنين يسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. هذا استدراج هذا استدراج من رب العباد كما قال الله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم ان كيدي متين وقد قال بعض العلماء في قولي فضرهم في غمرتهم حتى حين أن هذه الآية منسوخة ورقب أن الكلام في هذه الآية في قولان القول الأول أنها منسوخة بآية سيئة والثاني أنها ليس منسوخة محكمة والصحيح أنها محكمة وفيها التهديد الأكيد فضرهم في غمراتهم حتى حين وبعد الحين شارونا لا يحتبون أن ما نودهم به من ماله وبالين نسار على الفخيرات بل لا يشعرون لا, لا أشعرون بما يدبر لهم لا يشعرون بأن الله جعل يخبئ لهم عقابا وعذابا أليما بما كفروا بما قدمت أيديهم وأن الله ليس بظلام للعبيد إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون وهذا وجل أهل الإيمان والتقوى فهؤلاء الذين يخشون ربهم بالغيب يعلمون بمظاهر ربوبية الله جل فعلها قدرة الله يعلمون قدرة الله وجبروت الله وإن زلوا وإن غفلوا فلهم سرعة الفيئة والتوبة والأوبة إلى ربهم جل فعلها وهم مشفقون واجلون من عذاب الله جل فعلها يبطلعون على عذاب القبر كأنه عيان وعذاب النار كأنه عيان ترتجف خلوبهم وتهتجز أركنهم وجلون خائفون مشفقون مما هم مقبلون عليه إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون وإذا أيضا فيها تلالة على أن ما كان في القلب لابد أن لأن الخشي عمل القلب بل هو من أعظم أعمال القلوب قالوا الذين هم بآيات ربهم يؤمنون مع الخشيتي اليقين والإمام بالغيب والإمام بآيات الله جل فعلاء والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والمعنى هنا يوقنون لا شك ولا ريب والذين هم بربهم لا يشركون هذه الأصل الأصيل هذه الأهم والذين هم بربهم لا يشركون وهذه الأهم أنهم لا يشركون بالله جل, جل في علاه وإن الشرك لظلم عظيم قال يا لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإن الله أناطى الهداية والأمان والأمن بالتوحيد والخوف والوجل أو الخوف والزعر من الشرك قال الله تعالى الذين عمان ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك رهم الأمن وهم مهتدون وقد قال الله جل فعلا إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال الله تعالى أن أغنى عن الشركة فمن عمل عمل أن فيه مع غير التوقيت وأشركة إن الذين هم من خشعة ربهم يشركون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون الله من تقنى رب العالمين وهنا المقصود في قوله دل فعلا والذين هم بربهم لا يشركون في الاعتقاد لا يعتقلون أن مع الله ربا وفي الإلهية لا يعتقلون أن مع الله إلها والذين هم بآيات ربهم يبنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يرسون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إليه راجعون أنهم إلى ربهم راجعون والذين يؤتون ما آتوا سألت عيشة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية قالت يا رسول الله هم الذين يذنبون وهم مشفقون قال لا بل هم الذين يصلون وهم مشفقون وهم ومشفقون ويصومون ومشفقون ويتصدقون هم مشفقون أن لا يتقبل منهم يعني أذأتوا بالعبادة على وديها كاملة ويخشون أن لا يتقبل منهم إن الذين هم من خاشة ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم اذنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يتون ما آت وقلوبهم واجدة أنهم إلى ربهم راجعون واجدت قلوبهم ويخشون ربهم ويخفون سوء الحساب ولا يعلمون ما العمل الذي يتقبل الله جعله فتكتب لهم النجاة كما قيل العبدالله بن المبارك أما زلت تطلب العلم إلى متى تطلب العلم قال إلى أن أموت لا أدري الكلمة التي ينجيني الله بها أتت أم, أم, أم بعد قال الله واصبا لهؤلاء الذين وجلت قلوبهم وهذا هذا حال المؤمن يسارع في الخيرات ويخشى على نفسه ألا يقبل عند ربه جالة فعلاء وتصره الحسن وهو وجل أيضا والمؤمن من سراته حسناته وأساته سيئة قال أولئك يسارعون في الخيرات هم لها سابقه والشاهد من الله تبارك وتعالى ان في الخيرات الوجد هو الذي هو الذي اودع في قلوبهم السرعه المسارعه والمنافسه على الخيرات قال اولئك يسرعون في الخيرات وهم لها سابقون وشهد الله لهم انهم لها سابقون ومن كانت هذه حاله فهو المؤمن بحق ومن كانت هذه حاله فهو الذي قد تصحب الحضوه عند ربي جال في أولاد نحن مين هنا بابا هؤلاء الائك يصارعون في الخيرات وهذه المسارعه دلاله موت اللي فات أولئك يسارعون في الخيرات والمسارعة في الخيرات دل على أن هؤلاء من السابقين الأولين دل ذلك على أن هؤلاء من السابقين الأولين قلوبهم واجلت حركت القلوب الجوارح فأسرعت إلى ربها جل في والتهبت شوقا إلى الجنان هؤلاء الذين يتنافسون في الخيرات كما قال الله جعل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فمن اجتمز له هذه الصفات لا ترى لا ترى همته إلا في السماء فهمة الكبار تتعب فيها الأبدان وشهد الله لهم من فوق سبع سموات أنهم, أنهم أصحاب السبق أولئك يسارعون في الخائرات وهم لها سابقون, وهم لها سابقون لأنهم وجدت قلوبهم ولأنهم قد أقاموا الطاعة على وجه للقلب ويخشون عدم القبول ويسعون في مرضات الرب الرحيم سبحانه وجل... جل في علا اللهم ارزقنا يا رب العالمين إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين, والذين هم بآيات ربهم يؤمنون يوقنون يعني والذين هم بربهم لا يشركون ثم لهم التوحيد لذلك كانت المسارعة في الخيرات إتمام التوحيد يجعل المرء من أسرع الناس طاعة ومن أعظم الناس أنسا بربهم جل في أولا والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آت وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيراتهم لا سابقون نقف عند هذه الآية نعم ཉཉ ཉཉ دعوة الانبياء واحدة من ترك الكتاب والسنه ضل من ترك الكتاب والسنه ضل. اعتار الدنيا ليس علامة على المحبة اعتار الدنيا ليس علامة على المحبة أعمال قلوب أصل أعمال الجوارح أعمال قلوب أصل أعمال الجوارح نعم لو فيها أي سنة الضوارح تعالي تعالي باشه تو من الوجه يتفقان ويختلفان ساضغط طيب سنصلي المغرب سنصلي المغرب والعشاء جمع ثم نعود إلى السنن نبتدي السنن ان شاء الله